الخاتمة وبعد فقد عرفت شيئا عن بعض أسمائه فعليك أن تتزود بمعرفة المزيد عنها وعن غيرها وأن تجعلها نبراس حياتك وهداية قلبك ونور أيامك لتحوز على سعادة الدنيا والآخرة ولي رجاء انخفف هذا الكتاب عنك ألم أو رسم على ثغرك ابتسامه او غير حالك الى الاحسن فلا تنسى كاتبه ومن افاده ومن اعانه والديه وجميع المسلمين من دعوة بظهر الغيب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد علي جابر الفيفي